وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذِبَ المنافقين والمنافقات والمشرِكين والمشريكات والمشرِكين والمشريكات الضالين بالله ضل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 وعدكم الله مغالية كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية, ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً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 هم الذين كفوا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معك فالأي يبلغ نحيل ولو لرجالهم مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن فتصيبكم منهم 126. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 127. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته